خليك ه م ينفعوا ب ر تعرف ة اسمع ل ل كل ي بيخدعوا خليك وحدك كانوا كلامهم خليهم ينفعو ا ب ك ر ة تعرف لوحدك ي الي كانوا بيخدعو عشان الناس تبقى خيرك خير حلفت خلاص خ ب ا لغيرك والدنيا فهمتها ا ن ت ا اشهد عليك هدعيك قولت ن ر خير تقالت في و يا باين يا ما م س ح ت كتير ولانك حد خاين مفيش عندك ضمير خدعت وكنت تاني خدعت وجدي ع م ل ت خير مش حدي عليك أ ن ا ادعيلك واقول كمان قطه ي ر ك لقات لي فوق عشان الناس متبع غيرك حلفت خلاص هبقى لغيرك والدنيا فهمتها مش هدرع ليك انا هدعيك ايام انك تطل خيرك ت ي ج ا تلف وقتها